119. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 110. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 117. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان 118. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ حرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير 119. فلم تقتلوهم ولكن الله وَمَا وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم 126. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين 127. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 128. تنتهوا فهو خير لكم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 117. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 118. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 114. وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون 115. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 116. وعلموا أن الله شديد العقاب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 117. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 118. واعلموا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 112. والله ذو الفضل العظيم 113. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذَا وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين 118. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق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 118. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 119. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله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 ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا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 116. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا 119. يوم التقى الجمعان 110. والله على كل شيء قدير 111. إذ أنتم بالعذوة الدنيا وهم بالعذوة القصوى والركب أسفل منكم 129. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا 118. إن كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم 119. إذ الله في منامك قليلا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 وَإِذْ يُرِيكُمُ ٱلْأَحْزَابَ إِذْ لَقِيتُمْ فِىٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِىٓ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ 119. وعالذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 110. الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا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 111. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 112. ولو ترى إذ 119. وقف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 110. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام كَذَ بِآالِ فِيعَونَ وََّذينَ مِ قَضِلِهِم كَفَُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُم اللَّهُ بِذُنُوبِهِم إِ اللََّ قَوّْ شَزيدُ لَا قَاض 119. بِأَنَّ بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى لا وحتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم 118. كذا بآل فرعون والذين من قبلهم 117. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون 118. وكل كانوا ظالمين 119. فَفَهُمْ لا يؤمنون الَّذِينَ عَاهَدتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَضَى وَهُمْ لا يَتَّقُونَ فَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّرَ بِهِمْ مَّن خَلْفَهُمْ لَعَنَ لَهُمْ يَاذَّكَرُونَ وَإِن مَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَا 119. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون 110. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم طُهِبونَ بِهِ عَدُ وَ اللهَّهِ وَعَدُ وَكُم وَآخَرينَ مِنذُونِهِم لَا تََّمونَهُم مَّهُ يَعََّمُهُم وَمَا تُم فِقُومِ شَيئ فِي سَذلِ اللَّه وَف إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريد 117. وأدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 118. وألف بين قلوبهم 117. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم 118. يا أيها النبي حسبك الله ومن 119. <تبعك من المؤمنين> يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئتين 117. يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون 118. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. 118. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين 119. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع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 110. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 111. فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله 112. إن الله غفور رحيم 113. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا 119. إن فِي الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ مُسِهِم فِي سَبِيلِ الله وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ من شَيءَ إِن حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِن اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 119. والذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.